آيات الكتاب المبين لعلك باخر إَِّ شَأ نُنزِلَ مُم مِ ن السَّم إأَ يتَ My dear فقد كذبوا فسيأتيهم أنبار um,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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم انا يا تكون qadriy qadriy qalik qalik lisani qalik qalik qalik a <laughs> إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فكون